التسجيل السادس والثمانون استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف مقاصد الشرعي باء إن الله يأمر بالعدل تاء أن تحكموا بالعدل فاء العدل أساس الملك